هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اسلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون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 وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون بيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وَانْقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ووقعنا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا من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 أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوى له بل لا يؤمنون؟ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟